مع تكفيس رغنا قوله جل في أولاد يا أيها الناس ضرب مثلهم فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يتمعوا له وهي يسرقهم الذباب شيئا لا يستنقذه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز لا ما ما قدر الله ما اعظم الله حق تعظيمه لما دخل العربيه على النبي مدخل صلى الله عليه وسلم قال الله يحمل الجبال على ظهر فر على الناس على ظهر الاشياء والنبي صلى الله, صلى الله ينظر اليه ويبتسم مقرا عظيم قدره الله تعالى. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطرئة بامينهن أهل الكفري ما عظم الله حق التعظيم لشركهم بالله جل فعلا بأنهم جعلوا جعلوا مع الله شريكا فما قدروا حق قدري وما عظموه حق تعظيمه سبحانه جل فعلا فهو القوي القاهر هو القوي القادر هو الواحد الأحد خلق عباده لتوحيده سبحانه جل فعلا فمن أظلم الظلم وأقبح الزنب أن وضع شيء في غير موضعه وأنهم صرفوا للغ... العبادة لغير الله جل في علاه لذلك الله وما قدر الله حقا الله وإن تعجب فعجب ما فعله وإن تعجب أن تعجب من فعلهم وقالهم بعدما رأوا الآيات بقدرة رب الأرض والسماوات ومع ذلك جحدوا بها بهذه الآيات وعصوا رسل, رسل الله وما قدر الله حق قدره اتجعلوا له أندادا اتجعلوا له نظراء اتجعلوا له شركاء وقد قال الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك لو, ما, ما, ما, بين لو ما, ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك قال هل تعلم له سمية؟ وما قدر الله حق القدر ان الله القوي العزيز الله قوي لا يقهر سبحانه وتعالى لا قادر على كل شيء ان ينزل بهم العذاب ان ينزل بهم العذاب عزيز لا يرام قد فهمتنا سبحانه جل فعلا فله القدرة وله العزة وله الجبروت وله الكبرياء سبحانه الواحد الأحد قال وما قادر الله هؤلاء أهل الكفر والظلم الذين طغوا وبغوا وتجبروا جعلوا لله أندادا وليس وليس لهم ذلك وما قدر الله حتى قدري حينما أشركوا بالله ما لم ينزل به صفانه إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي ينزل بهم العقاب وأليم العذاب عزيز عزيز لن يبلغوا ضرر أحد قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني <تصفيق> يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني ما قدر الله حق قدره ما عظموه حق عظمته إن الله لقوي عديد الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير الله يصطفي من الملائكة رسلا يعني يجعل, يجعل هؤلاء الرسل مقدمين على باقي الرسل من هؤلاء جبريل جبريل ومكعيل وإسرافيل وما علمنا اسمائهم من الملائكة وكان جبريل معظما عند ربي إذا أردت تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام السلامني حتى مطلع الفجر الله يصطفي من الملائكة رسلا كما قلنا كما جعل جبريل ومكعيل وإسرافيل قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يصطفيهم أيضا وهذه فيها دلالة فرد على الفلسفة أن دين أرون بأن النبوة وليست هبة بل هي هبة واصطفاء إن الله سميع بصير إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس لأنهم قالوا لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا أيضا أنزل عليه الذكر من بيننا بشكل من ذكر فقال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل بسالته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وكمان النبوة استفاء فالعلم استفاء وناسب الأمر أن ترى بأن الله ختم هذه الآية العظيمة بإسمين عظيمين جليلين إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير والمعنى أن الله جلال فعلاء بصير بمن يتخذه, بمن يتخذه بمن يتخذه بمن يتخذه رسولا عليم به وإن الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه ولذلك الله أنكر على المكة عندما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على وجه من الخارجتين عظيم قال الله تعالى أهم يخصمون رحمة ربك وقال الله جلال فعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته فهو عليم الحكيم لذلك أرضى في الآيات بقوله يعلم ما بين عيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأموم فالله اصطفاهم ويعلم أنهم الحق وأنهم الذين لهم الأهلية كما قال الله قال في علا واستنعتك لنفسي واستنعتك لنفسي وقال الله تعالى ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني فالله بصير بمن يستحق بصير بمن يتأهل لذلك عليم به إن الله سميع بصير والجمع بين السمع والبصر سمرته العلم والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون وقد أحاط الله بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة وعلما ما يكون من ناجه ثلاث إنه رابع ولا خنس إنه سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان والجمع بين الإسماني كما فوق الكمال قال إن الله سميع بصير ناسب الإسماني السياق قال يعلم بين أبيهم وما خلفهم وإلى الله ترك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يعلم بهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وأعلم بهم وأعلم أنهم من أحق بذلك كما قال الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكذلك العلم فإن الله يصطفي من الناس للعلم اصطفاء فالعلم اصطفاء ثم ورثنا لنا اصطفينا من عبادنا ثم ورثنا الاتبال اصطفينا من عبادنا فهنه مظالم نفسه ونه مختصر ونه مثابق بالخيرات والله أعلم بالأهلية كما قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها بذلك أربفة يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور نعم فالله أعلم بمن, بمن كان محلا طابلا لشيء ومن لم يكن محلا طابلا لشيء فالله جلس أولاء يؤتي ملكه من يشاء والله جل في علاء العلم من يشاء كما قال الله جعلاء يؤتي من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوضي خيرهم كثيرا. الله اللهم تغنى هذا أعوذ العلم وأذمهم كانوا متفقوا وكانوا حقا بيها وأهلها الفواد المصنبطة معا اعظم الجهل السهول الجهله والمظلÖ معا اعظم الجهل السهول بالله والمظل معا اعظم الجهل بالله النبوة استصفاء وردت على الفلاسفه الله حكيم يضع الشيء في موضعه الله حكيم يضع الشيء في موضعه وفي كذلك إنها عائدة على الرسل بقول الله يستفي من مائكة رسلا ومن الناس يستفي رسلا أيضا ومن الناس يستفي رسلا هذا العطف دلع اشترك الحق لا يقال نفى المعمول هنا وليس معمولاً بل التمييز تمييزاً لأنه الناس مصطفين مفعول لكن رسلاً تمييز وده صحيح أن أقول بأنه مصطفى رسلاً مصطفى من الناس رسلاً أيضاً طيب العلماء دخلوا بإيش؟ دخل العلماء بالوكالة لأن الوكيل ينزل من ذلك اكون استفاض ويؤكد الله يصفي ثم ورثنا الكتاب او ورثنا الكتاب وهي جاءت على مدمرقه ولنفسلم انما العلماء هم ورثه الانبياء هذا هو لا هل الرجل ترك العمل والتفرر للعلم؟ نعم إذا كان الرجل يعني فيه فيه فطنة وحدة ثكاء ونهم وفيه, وفيه حرص على الطلب نعم يترك العمل يترك كل شيء ويتفرر بالعلم كان بعض النبلاء من الحكماء العلماء أدن المبارك أو غير المبارك قال على أنه يرحم الناس قال وأعظم من أرحمهم أرحم رجلين رجل رجل يطلب العلم ولا يفهم أنا أرحم هذا الرجل ضيع عمره لم يجد زمرة لكن عند الله جعله لا يضيعه ورجل عزق الله الفهم ولا يصب الإنس كل منهم خاسر آه. لكن كان على ما وصفنا فهذا وجب على الأمة أن تحمله الأمة بأسريها وجب عليها أن تحمله حكم العمل فيها الضرائب كان صاحب نيه واتقان وصار فظلما على الناس اذا الله خير انا طالب طالب التصفي لما في الحج اما ما تتم حج بعد ما اتم حج واظم اش يقول فضيل الشيخ القادم صاحب القرآن بما ينزح من باله الخمسة أربعين أقول له قبل يهدك ورجلك قد طلبوا العلم كباراً النبلاء قد طلبوا العلم كباراً أقول له يعني الحفل يترك الحفل لكن يحضر ويكتب ويقرأ ويكون معه كتبه حتى يكون صحيح الكتاب ولا يترك كم, كم طلب الإلم فيه أبو بكر عمر أثمان معز بن عبد العلماء طلب الإلم كبيرة فلا صحيحة البخارية